هذا الانطلاق يا حلاوه صيفنا وانتم معانا حلاوه لولاكم ما في شي عندنا يا حلاوه صيفنا وانتم معانا حلاوه لولاكم ما في شي عندنا يا حلاوه صيفنا وانتم معانا لو لاكم ما في شيء عنانا يا حلاو اتصفنا وانتم معانا يا حلاو لو ما في شيء يا حلاو يا حلوة حلوة وانتم معانا يا حلوة حلوة ما في يا جيناكم بالجديد جينا, جينا على وعدنا جيناكم بالمفيد وصفي لمنى جينا جيناكم جينا بالجديد جينا،, جينا على وعدنا جينا, جينا, كن بالمفين جينا, جينا، يا حلاوه صفنا وانتم معانا يا ما في شيء <تصفح> عنا يا حلاوه يا معانا كم ما في شيء عننا يا حلاوه جيناكم بالمفينا جينا على وعدنا جيناكم جيناكم جينا على يا حلا لولاكم ما في شي عنانا يا حلاوة يا حلاوة صيفنا وانتم معانا يا حلاوة لولاكم ما في شي عنانا يا